voi joo, عَلَيْهِمْ joo, joo, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ joo, الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ joo, اللَّهَ joo, ذَاتَ بَيْنِكُمْ واطيع الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم وإذا توليت عليهم ما ياتو زادت إيمانا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا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 تطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم الله أكبر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 اللين <تصفيق> آمين إذ يغشِيكمُ نعاساً مَنَّ من هو ينزل عليكم من السماة ما ليطهِرَكم به ويذهب عنكم ويذهب عنكم رجس الشيطان واليَربط على قلوبكم ويثبِّت